صحيح. ورغم ده قبلت اواجه شعوري قبلت ااجل قراري قبلت أ ف ض ل جريح وكل ده ل أ ن ي كنت في هواكي سجن مصيري معاكي زيد دخان في وقتها ن الظروب قدمت ليك اعتذاري ع ل ن ت ليك انكساري شكت اكون مجنون وبعدها شوفتك بعيني و ش ف ت ه احساسي اثبت ب ر ا ت ه و د ي ا ل و ف ا ة لازم أ ك وحدي ن و هنا ما تفرقيش عن سواك كل اللي فيهم مليكي نفس الرطوش و ا ل ن و ن أ م ا أ ن ا لابد أ ب د أ رحيلي ما احساسي صحيح و رغم ده قبلت اواجه شعوري قبلت اجل قراري ب ل ت افضل جريح وكل ده لاني كنت في هواكي سجن مصيري معاكي 「زيد دخان والريح زيد د خ